وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا قريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنا عليهم مسجدا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 ولا تَسْتَفْتِ فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا إلا أي يشاء الله وذكر وابك إذا نسيت وقل عسى أي هديني ربي لِأَقْرَبَ من هذا رشدا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 وَإِكْنَامَ الثَّوَابِ وَحَسَنَةٌ مُرْتَفَقًا وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جعلنا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أعنابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ له ثمر فقط قال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمال أنا أكثر من كمال وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدًا وما أظن الساعة قائمة وَلَإِرُودْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا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 نواذن وخير عقبا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 لهم لكم عدو بأسل الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول آدو شركاء إلى الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبوقا ورأى المجر من النار فظنوا.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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفره فأردنا أي يبدلهما رب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 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولاد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 يوحى الي يوحى الي انما الهكم اله واحد فنن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا